وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لب لباسي مرتبة تعليقين عندك مرافد ما خير كان لا مرتبة كاني حافظ بن حجر ولا كتير فش فريش قولي بس كده قولي أعمامه أبو خالد بن معين وابن بحاتم <سؤال> أليك قلوانا كم الله ألفاظك كان هياك كيف يستنساني باحث يعني ثاني مجرح معدل أجيذا شي بد ألفاظك كان ينبد دبالاء قولك أني البخاري وبالمعين وأنا دبالاء أكين ومن ذلك أن البخارية إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل يعني وأردائها عنده ولكنه لطيف العباره اشتك هيك عبارتكني ناسكن يعني تجرحي بقوتناك والله غير فست جرحي او هبك بلا سكت عنه او كتاه ما اشتكي قرصه ما ابن بخاري ولكنه لطيف العباره في التجريح فليعلم فقال ابن معين اذا قلت ليس به باسو. قال ابن معين بليت ليس به بأس فهو ثقة أو ثقية يعني حق البلغة ليس به بأس حرشا واش لا يحافظ أما حديث كبب حسن بلان للي ابن معين كبير صحيح قال ابن حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصد أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه بلام تماشاي ل ابن أبي حاتم قالوا في صدق محله الصدق ان لا بأس به أما قال يحيى حافظ تماشاي كان حديثه بحسن وهو يحتج به بلام لا ابن أبي حاتم فهو ممن يكتب حديثه حديث كان مسرد بلام هر لا لمحل احتجاجا حتى ما شايك بزاني الور اجريا ممن يكتب حديثه وينظر فيه وروا ابن الصلاح عن أحمد بن صالح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث يعني كسكا ذروات ملحي بير شيات بير جرحي شيات بير أو كاتا ترجناك فيها تاع همروات هم مجرحين يا هم معدلين هم متفقون بل نسرشي نسر ترشي مش يعني أكتر أبيها مية متفقون كما جروحها إلا مجروحة يعني هم متفقون لتعديل إلا شيء إلا معدلة بوم على أديت يعني هذا كسكاء علماء تعرض يعني هي اللي جرح لسار يعني قصي هي شكله ونحو جنيا في مرجحها بيه في وسا ترجيحه كبد ترجيح علماء كنا لسر ضعيف بيت يا خوي موثق بيت يعني يا بقول لك كسكي تشاج لما حجر تعارض الشبو تعارض الشبو او كاتا ناتوين بلين مادام دام تعارضها يترك يعني مادام دام تعارضها يقبل نعم او كاتا دين ادليد ترجيح كان مرجح كان بمعنى في شيء ترجيح يعني سيد ترجيح كان لكن ما في ادلة ترجيح كان لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تلك حديثه وقد بصد ابن صلاح الكلام في ذلك لحاش كان قول شيخ الباني هاتوا وفي مساء المروزي قلت متى يطرق حديث الرجل كي يكسب كإثر رواياتي ورناقل قال إذا كان الغالب عليه الخطأ غالب عليه الخطأ يعني أخطائي يزور تربي لصوابي قلت الكذب من قليل او كثير قال نعم طرم دروانيه خطا اجا زورقه طرم اجا كم بيان زوربي ورنا جيل والواقف على عبارات القوم وقد بسط المصراحه الكلام في ذلك خل نويه كمجار والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقراءات ترشد إلى ذلك والله الموفق. يعني أنت تسيب تماشي عبارات علماء حديثك يا نسر عبارة كان يندي بوسطر أو كاتل عم بس كان ينتيجة لو كان ينتيجة وفي وس شبوهريشك لعلماء دراسة قلمك زي ما بست يمشي. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. ابن الصلاح عليه لم سذمي إنا أو كاتوا يتقا. مرجكني أهل يدبوني تصحيح تضعيف حديث عليه لم زماننا ماور. وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسنال فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحبه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل خبرة بهذا الشأن والله رأيك. يعني أعلم روايانا مع وعلا روايانا مع وعلا شنك أوش شمرجعني رجعني كداء بو, بو اتصال سناد وبو ضبط بو اوانا وكشن رواة حديث لسر يانداء انداء اندا او لسر دمي اما نماوا هل او اندهاء او كسي كوا مروي عنه مشهور نبي بفصق كسي شي فاسخ نبي الان اكم السلام عليكم. كسي كي فاسخ نبي و او رواية نشي ك رواية اكاد لا مشايخكاني قوي وان لسماعي مشايخكاني قوي وادي قدرت هؤلاء كأهل خبران بعلمان لو أنا وادي قدرت هذا ونذكر فيها، شون كحديثهمين نسرى وتركهمين نسرى وجعل يكترنيه كسيج، أستبرو بون منفسك بيتز، بس نادي خوي حديثك رواة كلا في غنبر دخول صلى الله عليه وسلم، فلان لهج كتابي لك تبكاني حديث أنا به. كثير سنوات هذي السنة دي كبينة بس السنة لا هيش كتبة في مصنفة أو حديثة هذا بوي هاد شيء كهيه نقلة حموم مصنفاتة نقلة وبويا كسي كسي شروطي مصنف بأمسنا لا بس بوشية بس بو نقلي أو كتباني كنسرون مثلا الله الشروط السابقة في عدالة الراوي انما تراعى بالدقة في المتقدمين او مرجاني كان فيشتر باس كلاوة لا عدالي راويك لرواتي حديث إنما تراعى بالدقة في المتقدمين بور لا رواة متقدمين أجب جائك له وأما المتأخرون بعد سنة ثلاثمائة تقريبا لدواء صالي سيصتها والشويك تقلبي فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا هرى ونده مسلماني في بالغ عاق غير متظاهر بفسق يعني فسقي أشكران به يعني صفتي جوانا بك خوارم امرو ابيت كلا وان يكون سماعه ثابتا بخط بخط ثقة غير متهم وبرواية من اصل صحيح موافق شيخه هذا واندى بس شنكا همو حديث نسلاونة وتدوين كلاونو رواد دين بس نقلي اكام لان المقصود بقاء سلسلة الاسم بس بوأويه سناد منه بركة سناد والسنة سناد منه أجناء أستا كثي جنات حديث لا كثي كتير وبيبي يصير و كثي كتير ووهر وها تعجتافي نبدي صلى الله عليه وسلم وهمان شروطي راوي كي من حيث العدالة ووالادخان من حيث العدالة والادخان أو ناتج لأن المقصود بقاء السلسلة السنانية وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة احاديث حديث روايات أمو كتب داهية وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط يعني سهركت الرواية حديثك هلو كتبعني كواهن قال الحافظ البيهقي توسع من توسع في السماع من بعض محدثي الزمان الذين لا يحفظون حديثه ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سمعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث أو مكتبة النقلة. فمن جاء اليوم بحديث لا يجد عند جميعهم لا يقبل منه. استك سجويت بونم نا حديث غريوات رضي الله حديث دانبي ورنقل إمكاني كسي قساء حمان شروطي لسي تطبيقك وحديثي بيني لايش كتابي اقدامه ومن جاء بحديث معروف عندهم قال الله ما قال كسيك بسانات حديثي هنا لايش كتابي اقدام نبو ومن جاء بحديث معروف عندهم ينهبو فالذي يرويه لا ينفرد بريواتي فالذي يرويه عبر الله أو نية عبر الله أو يكالك كتابة كده والحجة قائمة بحديثه بالرواية غيره تنكك أو حديثة شكبر ولا إيلة أو غيره أو الرواية كذلك تبكان داهية والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا تنهار هلا حديثك مسلسلة بتحديثاته وتلقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم مساله سند الرواية بس تشريفه بس تكريمة اجناش شكليه بو وقال الذهبي في الميزان ليس العمدة في زمان على الرواة ذهبي الله ينسدمي يا مدام اعتماد سر رواه نية بل على المحدثين والمفيدين بل كل محدث كان سر مخرج كان اوانا كتابه كان من والمفيدين الذين عرفت عدالته وصدقهم في ضبط اسماء السامعين ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الرضا وسدرة فالعبوة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بالنسبة إلى مؤلفيها بل تواتر بعضها إليهم وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان أي سام كتباني كابس سنن ابن قتلاون صحيح مخالياً بس ند أرجع سلسلة خوي وها تابو تا مسلم وها نقل فالعبرة في روايات متأخرين على الكتب والأصول الصحيح على وانداه كتاب نقلك نقل كان, أو كان كتب حديث النقل أكن هنا حديث أجنية لا كتاب دا نبي كسي حديث ك على سبيل الرواية والتهديد النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه جوري بستشارهم لفنون الحديث في كيفية سماع الحديث شون حديث ذا بيسترات وشون يشتحمل دكريت وشون يشضب الدكريت يعني لرواية تمنوى و... يعني كاتي بيستني حديث وكاتي تحمل ورقتني كاتي سماعي يعني وضبط حديثي شاني كون ضبط كثير يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام كم دال بيت يانت كافر به آتوان بیم بشه. کاتکا شایدی سرشته کردن پش اویکا بدن کاتکا شده کن بینی و اگر منعل بوده نیان کافر بوده تحمول که این قبوله با مرج کاتش شایدی که دام منعل که پیگشت بالغ بود و کافرکا مسلمان بود او کاتش دان بهش اخبار باد که تهدید يقول لك تحمل إنسان أجل كافر من تحمل قيدناك من يعني مميز من مميز ينكافر والله كاتي حديث الجرائد ده كتب من داله بعض مسلمان ومرجة وكولا شيخ الباني الله قال الشيخ الإسلام في المسودة لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير عبد الله الزبير ونعمان بن بشير وغيرهم من احداث الصحابه يعني من صغار الصحابه يعني السلف ايش بشكدوا باشي كدوه بخبر اواني كانه صحابته من دعك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ونعمان بن بشير وغيري اوانيش لمن داعليه داشتين بيستوى هجاوبنا تحديث يعني كدوري وعيت يعني كدرو. بعشان الفلمي وين بقي المبادرة إلى اسماع الولداني الحديث النبوي في ويسة أم عادة السنة ترى به من دارها لمن داعليه بيبي بوم حديث. فداخو الثاني خلقي بقرآن نابل شجع حديث. ملام في ويسة حديث شぶり توا. دروسي إملاء هبه تحديثها هبه رواية هبه من دالش ببي بوم مجلس حديث يقول حديث بكرن لا بدرس أنا كتاب هبه ينوسينو هبه ينبلعني كم وا أجر هل من دال من دالش بون بس لمدرس كده نشين فلان قيل تميز ما حديث ب ببي سن وبنوسناه بيسام بي عادته زندوبكته وينبغي المبادرة إلى إسماعي الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماعا يعني أملا نوم صلما ناندا عادته بولا هموشن كان دهبوا لهم سردما كان دهبوا سردما نكي زور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 لابهم صلاة كالتميزة للايزورين المحدثين يعني السماع يبوح السابة هذا شيء روايات قبل من لابهم صلاة بسومة ثم بعد ذلك يسمى سماعا واستأنسوا في ذلك يعني استدلوا على سبيل الاستئناس بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلوين في دارهم وهو ابن خمس سنين رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور ام حديثي بخاري البخاري ده هاتو ام حديثي محمود كري ربيع جوتها بلغات الله انه عقل مجد في رمضه فصل الله عليه وسلم جالسين لدلوك يك دلوك شتكا که ی خوی آیویی تعبو حال حالیان شن شن که تر لپیس دورش کرده و حال واسرده و یه اندر هر شتی که تر حال واسرده و دمکی کرده تو خویم یک آیوی کرده دمیو تو خویم آوی کرده دم چایی یعنی مل ملابه کدوم لگر محمودی کوی ربع برأب بركة من أنه عقل مجه رسول الله في وجهه من دلوين في دارهم وهو ابن خمس سنين خوي الجرة قال لو في غمبل خاص الله سلام واي من ثمانين صلوا قام فجعل المحدثون فرقا بين السماع والحضور هو الإمام لا صحيح ده الكتاب العلم متى يصح سماع الصغير وفي رواية وهو ابن أربع, أربع سنين سنينا للرواية الدا للرواية الدا أوه البخاري رواية, رواية وانية وفي رواية أربع سنينا دشار سلام محمود كوري ربيع شوار حافظ الله لكي لم أقف على هذا صريح في شيء من الروايات بعد التتبع التام يعني اتشار صالاني تانية وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز هندئ أليم سماع بسالي تميزا كي من دالك أبوبا مميز جاي فلان لفلان جاكر دوا أو بيودره سن التميز يترأو سن التميزا أقرها تانيب ما بيع ما بيع تحديد كدنيش صار يعني بتميز كوصف من دار يواجه ده شو هالتميز ااا بينجها هي لحوته وتبي أنا سنة التميز كابو كي كاتي السماعي من داره التميز وقال بعضهم حشيشي خلبنية تبغى وهذا هو الاقرب وهو الذي صوبه النووي كما يأتي في الشرح. هالقول صحيح حقيقه تميز كسيوايه ده شش تميزيني هش له لهوات تميزه ده مندا كابو تخيل كده باتميزه بواسطه بلام او كان مشهور ل بين المحدثين شنه فينش انو قول له بانيش هيك المشهور في الصلاه بلام الصحيح يعني الراجح يعني القريب من الصواب هواش وصف التميز وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار يعني داب بلا حمار جاكاتو مثلا ما قاله جذر جاكاتو وكل حاشكاتو عليه لعله يشير للحافظ بن موسى بن هارون وقوله إذا فرق بين البقارة والدابة لحاشك رخمفين جاتوا يعني أي داب أي تدابة هالدابة يقول لك جاءك دوا أم مميزة طيلا ميستخلقوا هنا أجهزة هبدا هاي بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة بصلاه سمع اداء وقال بعض عشر ده وقال اخرون ثلاثون سي صلاه لها هو صحيح تر وصف تمييز تمييزك لها شيء قال ان ويك مشوره والمدار في ذلك كله على التمييز كي مميز وشيء يكتر جاءك الدواء سمعي درسته فمتى كان الصبي يعقل فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع كي من دال أقلي بقيت فامي قد شتي لي الجاكد كتب له سماع سماعي يبوح سابقلت الآن الشيخ هو أوى سماعي بحساب كريء أو من دعوة. قال الشيخ أبو عمر يعني ابن الصلاح وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمور قال لا إبراهيم يكري سعيد الجوهري كوتويتي؟ من دعوى كم بيني وشار سالان بوه بدو يعني بولاي مأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي يعني قرآن إذا بربوه قرآن إذا بربوه يان قرآن خنبوه وقصشي كدوه ونظر في الرأي عندك شو بضيف تويده وشتي زاني وقصزرك الدو غير انه كان إذا جايبش فلان كاتي بسيبه تشكل بها غيري. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> غير أنه كان إذا جعب لحشكال اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية علماء خلاشا هي لو تمنيك ديالي أكليبو أويك من دال أتواني رواية حمول بك فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أبل زمن يصح فيه السمع للصغير بخمس سنين. بين صالانيان دهريك الدواب يك مكانتي صح يسمع يعني لبين صالانوا أو مشهور أو كومان بخارية ناويته. يعني بقول دلشون الخلاف وبو ضبط كدنو وبو نجادبون لوصف تميزك قبل الشوارق قبل الشو الشيء قبل من دعالي واحد كم عقله بين صالان دهريك اللي بعشرة دهريك اللي ابو بخاري يحيى بن رهمه الله قال ابن الصلاح على هذا استقر عا العمل بين اهل الحديث علماء الحديث بمصراي انديناوا واحتج بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجته في وجهي من دلو وانا ابن خمس سنين قال النووي وابن الصلاح نووي ابن صلاح وبرع زينبن علي والصواب اعتبار التمييز تميز سبب كره هذا ترى التمييز جوارب بينجبو، شجبو فإن فهم الخطاب ورد الجواب قال لك صدت الجيش شدايو مشدايه مميز كان متميزاً صحيح السماعي وإن لم يبلغ خمسا وإلا فلا فلد بلا جيش قصدك اللي <سؤال> هر وهذا ظاهر ولا حجة في ما احتج به من رواية محمود بن الربيع <سؤال> الله غويك ما محمود بن الربيع وانا لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة خل لا ذاكر الزين يكسب جواز ولا علَّة غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له، وهو ابن عشر سنين، توجي شيء خالشي وابد دس سلانش بشتكي بيستبد بنيبيتي لبيدش نبيك بجرتوى هو كشان محمود لفيه سلان جرأتها، برام لبيد نبوني لبيد شوناوي، هو بلجانية بلجانية، لا يذكر ما حصل له. <تصفيق> اكثر شيء ذكره مجته وهو ابن خمس وهو ابن خمسين لا يدل على انه يذكر كل ما راه وسمعه او بالگنیه نسر اوی کوه مُشتی شی بینی و یان بیست بیتی او نبیده چی بالامدآه مُشتی کیشی را بین نبید یان هم مُشتی کی اوی که بینی و چی یان بیست بیتی لبیدی نبی خمرج نیه هم مُشتی کی بیست بیه یان بینی ستي سالج بيه، تليج بيه، فنجج بيه، هاد ملجني، هاد شيء يببيني ين بيسى، لبيد بيمينه لبي ويكرد، اوكي النسيان كي، كي معنى، معنيه. استاذ كان زوج ضعيف. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه. الله يوراجحه. أوكي كوا؟ هاد شيء يببيني ويبيسات تميزك، وأن يفهم الخطابة ويرد الجواب. لقصة يبقى ولان بداته أوشيا أو مميزة وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال وعلى هذا يحمل لسرق قوليك باس مانكيد أو يك كلا ولا موسى كري هارون وا لسرق ميك باس مانكيد حمل أكله كاميك باس سكت أو يك يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز بين ما يراه يسمعه فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث قال إذا فرق بين البقره والحمار وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك برسال كلاه، فقال إذا عقل وضبط أقبفها مين وشد ضبط يعني شد لا يخوي هل قريب نكهل وعاق سيك هاقوي جناز فذكر له عن رجل إن أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة برسالة باس انكروت انا كسي نابت الا ثماني بعض الصالبات اقدت بعض الصالبو او سماعي درس فانكر قوله هذا وقال ام قولي بيان اخوش بتويته شي بئس القول مقصي كيز وخلابا فكيف يصنع يعني هذا الرجل بسفيان ووكيع ونحوهما سفيان ووكيع جلال الدوارش بالغ ابن خليفه بالروايه الحديث عن سفيان نهز الاحتلام فيش بالغ روايتك كان فيش حديث روايت هذا في السماع والروايه واما كتابة الحديث وضبطه سني تمييز يعني روايه يعني سماع أمانة يعني بذي تحديد كلمه تميز يا ب اما نسيم حديث وضبطي حديث فانه لا اختصاص لهما بزمن معين يعني صالح في ديار الكراويه انسان كيتوانه ابو اهل الاهل ابو بل العبره فيهما باستعداده وتاهله لذلك في أهلي نسي حديث بيت أتواني حديث بنسيته يعني نسي حديث تحديد ذكره بشكل صالح يعني يعني نجاصر العمر نجاصر حديث بنسي أما حديث نعمل ممكن. المذهب القريح يعني إمامي البخاري تاريخ الكبير نسيو عمره هجد الصارب في ليالي مقبرة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم باب المدينة وما نبت على وجهه شعره ميلي نهاتب يعني به هجد الصارب ينسيو تاريخ الكبير يستحق قد زال الاعتماد على للرجال يعني ابن تيميان لأنه ازدم مفتي بوه شو كانيل السينزاء فتواجه السينزاء لأن وزدام مجتهدي مطلقوا يعني أنا عب قريب يعني ثمن ثمن ناخوة أهل يداخو كأهل لا أخو أن جاء حديثي يعني وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين بل عبارة فيه ما باستعداد لي متأهولي لذالي إنسان نووي نووي بيانج صار خزالة قد خزالة باتشلسار لك عبارة شوما سيو بيانج عوني كدوه واني ها سيو بيانج سيو بيانج سيو بيانج اي حافظي حاكمي سيو سيو بيانج سيو حافظي حاكمي برجوس كنا السلام، سلام سلام سلام سلام سيوش، سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يعني عندك مشغول به هو عندك ابواب فقهيه عندك كتب فقهيه مخند او باشتري بوي وهو كما قال احمد شاكر الله وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه وله نقشت توسع كان الفقه مطولات كتب فقهه كانت عندك متون اوليه فينا لفقه بوي تصوري مصطلحات ابواب مسائل فقه فان الاشتغال بالحديث والتوسع فيه عينا مشغولون بحديث ورجون لحديث بعد تعلم مبادئ الفقه لدواء او إنسان انسان هندسئ اولي الفقه زاني يقوي ملكه التفقه في الكتاب والسنه في طلب العلم أو كاتا توانه مشكي انسان بين هزو بقود اكابوي لحديث يبغي ولا قران يبغي شوف التصوري شي اكا بعض خانك اساني احكام شي احكام يفقد شي ابواب ما قد فشك ايش الفقه نزال بهني في رجال وسند احاديث طرق معرضه أم طريقه قال اوك وزيادات نتائج تياجد وفري مصطلحات جنابي برامة قال الحمدك أو شيء أولي أو لفقه الزاني دعاية دس كبه حديث أو كاتا ملكي فقهي وذل السبع ويضعه على الجادة يعني الطريق المستقيمة في استنباط الأحكام منها وينزع من قلبه التعصب الآراء والأهواء أو كاتا شيني شيني شيني شيني رأي أمو أو ناكب وعندي أنه ينبغي لطالب العلم لا في فيوستا طالب علم المشتغل بالحديث أو يكوى مشغول حديثا أن يكثر من درس الأدب واللغة لا أدبي عدبي علوم لغة شارزابل حتى يحسن فقه الحديث تا كل حديث يبكي شو تا قرفة سين لنحو نزاني للصرف نزاني لقاموس لدلال علمي دلاله نزاني يان بونو منا لبلاغ نزاني علمي معاني نزاني ادوات نزاني ادوات استفهامه ونفي وحصره ومسنده ومسند إليه وتقديمه وتأخيره علمي بديع نزاني وترشيب وجمال وشد نزاني للغه ان لا زور قضاياها زور دلالات لنا وكتابه هي في النابك فشيء كسطحين لقرآن وسنة في ريجوتا. برا أجر لعلوم أو فوائد الزور زور, زور بقورة بقورة هي أحكام واستنباطات الزور هي خوي بوخوي. ملكي شو بدو يعني. علوم عربي غرينجاني كان لقرآن وسنة ده لقرآن أعتقد ش شال زمان الزمن ده نبي ناتو الاستنباطي. ساعتها معشاة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني خوته بنيته أن مكتبة كدة نبي كده يعني شو لا فلان أو دينابي وتقليدي شو دي على السر أو علم أو يعني لو علماني كزرور لعلوم عربي متمكنة كانت خوي لو علمانا متمكن بوا دراسي شكرا دراسي خو أنا شو ندم سيرك لا هر مسألة لك لا وتأخير قصي مو أسلوبك لا أسلوبه كان زمان عربيك بوا من هاد أدوات استاذ علاوات كانك تقديم تاخير مستدوم مستد الى يا مساليه يعني حقيقه يا مجاز نازل حف تفقدير انواع تقسيمات همي اسعاد العلوم عربي كذا بويا او هموش تستدر الى اشياء للحديث يا ن قران بويا شيخ احمد بن محمد شاكر على شيء وعندي ينبغي ان انه ينبغي للطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة. كابو بتعبد نحو صرف ذلالة. نابي طلبي حديث بيدبلي من حزم نحو نيا. يعني أوابا الجاية تطلب حديث نابي كسر طلبيه حديث بينحو نزانية. صرف نزاني بجواني بلاغة نزاني في او علمان تياي به بي. عجبت زابي شارزابي لقرآن والسنة ده بعلم عربي أنا أو نديك في وسط يعني أو غريب علمي النبي علمي علمي عربي بونم عندك بو غرائب لعثمية عربي منبشي بو علم بو بو بشي بو معاني يعني خليجي كملا خصائبي لا لا لا, لا, لا سلشي يعني مشهور لازمان عربي مشهور لقرآن سنة ذلك هذا حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم وأنواع تحمل الحديث ثمانية كابو ليلة واساة شتى السر تحمل حديث مراتي تحمل حديث يا صيغي تحمل جاءنا ابني تحمل حديث يعني أداء حديثا في دراسته شو وركدين بي تشداني بي چونك كسك شو وركد و يجر الحديث لله الله أن تحمل الحديث فرقني هش جور من هي نجوركاني ورقتني حديد يا كم ينق السماعة اليوم القراءة على الشيخ سيم الإجازة وهالوها حتى أجت آخر مرتبة لمراتبي تحمل كتبلي تيا نشي الوجادة وني الوجادة كابو يزر إعلانة وصيية مكاتبية سماعة كراءية مناولية مرتبه من هي لمراتبي تحمل تحملي حديث الأول في السماع الأول في السماع يكمل مرتبة لمراتبي تحمل بيستنى للفظ الشيخ حديث للفظ شيخك أبي سيد أو بيستنى السماع بان يكون من لفظ المسمعي يعني الشيخ حفظا يعني لمحفوظات الشيخ اي بي او من كتابه كاو شيخك كان لحفظي خويه شتبوخينتو يا ان كتابه يشتبوخينتو المهم تو اي بي سي قال القاضي عيا فلا خلاف حينئذ ان يقول السامع حدثنا وأخبرنا وانبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان قاضي ياضله ذا الماء ذا خلافني لبين بين علماء أو كسيك بطريقي السماع شد بيسال شيخ من لفظ الشيخ أتوني بله حدثنا أتوني بله أخبرنا أتوني بله أنبأنا أتوني بله سمعته أتوني بله قال لنا أتوني بله ذكر لنا فلان هم يدرس تبوش ك أهم مكان هي قبل درجي سمعته ما سمعتها سمعته هي هذا الموقف كانت تدل ما الوقت شو العلماء ولا لأي متقدمون أماني شيء فرق أنيه شيء فرق أنيه اتواني ليك مرتبه بياني وقال الخطيب خطيب غدالي أرفع العبارات سمعته أرفع العبارات سمعته ثم حدثنا وحدثني فاش فش سمعته حدثنا واروها حدثني لنزهه بس أو ما كدوه حدثني لما تبيده أمد ترجيحي حافظ الحجار بو يعني كم تبست معتوا دوهم مرتبه حدثني في المرتبة الثانية بو بو حدثني سخوا حدثني ظاهر لفظ كوايا يعني تسمع من الشيخ وتقول حدثني بالله متهند لكس دين إجازة هذا الشيخ كياناوه تدليساً عليه حدثني كاتي عليه حدثني ما بس هي من لفظ الشيخ سمعته من لفظ الشيخ أقول حدثني بإجازة إجازي دي وظلم عليه حدثني تدليسك كما أبوي بلا إجازة ولا شيء أجازني يا أبوي أخبرني يا بلأ أنبأني، بلأ الله حدثني يدلس. بوي برامبركاب زاني سمعه من لفظ الشيخ. لبره حدثني إمكانية هيا. وكم سمعتني؟ سلا لأجازيه، لأجازيه. مجاز. أتثنى بلأ سمعته؟ أتثنى. راجي في سمعته لفظ الشيخ. لو مدلسك مدلسة بكاربين بوي جازة بوي حدثني لدوي سمعت دي, دي أما حدثنا حافظ لزاء هذا شيء فإن جمع الراوي فإن جمع الراوي يعني وتي حدثنا هي أتى بالصيغة الجمعي في الصيغة الأولى كحدثني كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلا من يقول فهو دليل على أنه سمع سمع منه مع غيره كابو هندي لعلماء فرقنا كان بين حدثني لقال حدثنا هندي لعلماء قال حدثني بو هاش بكاري هنا بستويت إلى الشيخة بتنها بلم حدثنا بستويت إلى الشيخة خلكي لجوابه لذلك يقول صحيح المسلمين ان حدثني حدثنا حدثني حدثنا, أول لبخاري حدثنا يعني يعني حدثني حدثني حدثني حدثني يعني حدثني حدثنا هذا حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني حدثني لي بيسوا عندك يشربناك حدثنا بوتيبك راه هنا بوت تعظيم بوت تعظي بو حدثنا وحدثني الكشتا وتعظيمه تعظيم الخيفهك والله نبغي ليه بوت تعظيميه نقول نفي الشياء نفي الرياء ونفي استياء الله يحدثنا يعني استحياء انا حدثني حدثاني خوينك الله يحدثنا لا وتشبه بسير خويه بيت ما تعظيم لا يقنيه حدثنا بس تعظيم خويه بيت لا يقنيه ان اويه كواز زوج تعالى على تعظيمه ولزماني على بيش قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا يعني هندج لأهل علم لو شكوا لشيخ بسجينا بسمعناهم وسمعتهم كان أخبرنا منهم حمال بن سلمة وابن المبارك وحسين حسين كري بشيرة ويزيد بن هارون وعبد الرزاق عبد الرزاق كري همامة ويحي بن يحي التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت ابن صلاح عليه في وسط فأبزعنا ليدك حدثنا وأخبرنا لسمعت قولتنا بارستروباراتنا لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم ولكن حدثنا هو سميع سمعته بو كان يحب الشيخ ان يكون هو جامعي وكان يكون وجماعته جامعي وجماعته جامعي هو جامعي هو ربما هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو جامعي هو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 الشكاية بن كثير قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني لقد قال راسيد أبيت حدثني إمكان إمكان حدثني لا أرهم مي قولة ربيع. فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد, قد لا يكون قصده شيء بذلك أيضا لوجه هل شوابه لإحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم لقد قررنا ان نتحدث عن الزوجه الى صداقه الاسلام ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن ذلك ونحن نتحدث عن نحن نحن نحن تُنك سمع وقصده بي بي بالحديث أما سمعت سمع منه ولم يقصده بالحديث بو يحدثني ولا شيء سمعت قوله ترى لا شيء و حافظ ترجيح لا لحدثني لا بر او علياء سمعت لهم جوله ثلاث باشر ثاني ان شاء الله